دعاء السعاده الدعاء الأول الله الرحمن الرحيم يا حي يا اللهم ارزقني فقحا في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة عند الحساب وجوازا على الصراط يا ذا الفضل والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين